من التداعي والترقب يا شهر رمضان أنضي بنا إلى أيامك ولياليك المباركة والحياة هي الحياة تسرع بنا في التواري ترحل عنا يا شهر رمضان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله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 He is on the أكبر الله اكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أذن المؤذن أحمد بصنوي وهنا أذن صلاة المغرب لهذا اليوم المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا إخوة الإيمان في كل مكان ها هم المسلمون هنا يرتشفون من ماء زمزم المبارك وزمزم المبارك تروينا حلاوتها وحبات من رطب وتمر نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اللهم نحن عبادك جتبنا على عتابك أنخنا مطايانا هنا في البيت العتيق أضئ عقولنا أضئ عقولنا وبصيرتنا بهديك وهداك الخوف منك يا رب هو طمع في رحمتك وإيمان بقدرتك إلهي تجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا وزلاتنا إلهي امنحنا يا رب صفاء الروح ونقاء النفس والسريرة يا رب بضعف أنفسنا الأمهرة بالسوء إن غمسنا فيما هو لهو عن طاعتك بغير قصد منا وأنت يا الله الأجل الأكرهم أنت الغفور الرحيم تملك الصفح عن عبادك نرجو رحمتك نرجو رضاك نرجو فضلك وكرمك واحسانك يا رب ندعوك طمعا في مرضاتك وخوفا من غضبك امنحنا الهدوء والسكينة امنحنا الطمأنينة بقبول توبة التائبين بتوبة المذنبين برجاء الطامعين في عفوك اختم لنا شهر رمضان برضوانك يا شهر رمضان انسكبت العبرات هنا في لحظات من التداعي والترقب لمضي ايامك ولياليك المباركه وهي تسرع في التواري تسرع عنا في الرحيل أترحل عنا يا رمضان يا شهرا مباركا والحياة هي الحياه لحظه ميلاد ولحظة صمت يصادر خلالها الموت أغلى ما نملك يا شهر رمضان النفس متقلة بالذنوب والآثام فيا رب نحن نفوسنا ترنو إلى لحظة من لحظات عفوك وتقترب من رحمة طمعا في العتق من النار يا إخوة الإيمان في كل مكان أيام وليالي تأذن بالرحيل صلاة التراويح والقيام أمتعتنا وكثرة الركعات أعطتنا مزيدا من السجدات أعطتنا كثيرا من السجدات وطول الوقوف بين أيدي الله وطول الوقوف بين يد الله أنسان مشاغل دنيانا يا شهر ربضان لقد ألفنا سماع نداء الحق صلاة القيام أثابكم الله في كلمات تذغذغ المشاعر والقلوب صلاه القيام اثابكم الله ونحن نردد طمعا كل ليله في مغفره رب الرؤوف الرحيم وهو القائل انا عند ظن عبدي بي عشن أيامك ولياليك تزودنا بالتقى والتقوى لتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى زلفا فنحن شهر رمضان نحاسب أنفسنا وفيض من حياتنا ويبقى الأمل في الله سبقانه وتعالى فهو الرحمن الرحيم اللهم هذه القلوب والحناجر والاعناق اشرأبت إلى السماء تطلب رحمة رب كريم وهي تناجه في ليل ونهار بابتهال يتسامى وفي امانيها ونجواها البكا تتجافى عن سبات وهي تدعو عندما جن الليل عندما جن الليل عندها يصف الدعاء هذه أيام من أيام ديالي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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا اقيموا صفوهكم واعتدلوا سوى صفوهكم وسدوا الخلل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 الله وأقام الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون, يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا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 لغفور <تصفيق> شكور <تصفيق> <تصفيق> الذي أحلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 Mevrouw akbar سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 السلام عليكم, السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت صلاة المغرب هنا في بيت الله الحرام من جوار الكعبة المشرفة في مكة المكرمة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه سميع مجيب يا إخوة الإيمان في كل مكان ما زلنا معكم من خلال هذا البث المباشر حيث انقل لكم تحيات كافه الاخوه الزملاء وهذه الجهود الراميه الى تحقيق كل الخدمات وهنا في بيت الله الحرام فيظل هذا وذاك شرف عظيم اختص الله سبحانه وتعالى قياده هذا الوطن للسهر على راحة ضيوف بيت الله الحرام بكل ما توفر من دعم ومن توجيه فشرف الخدمة والأمان والريادة وهذا الدعم المستمر فقد حرصت عليه كل الجهات المسؤولة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نسأل الله سبحانه وتعالى يا اخوت الإيمان في هذه اللحظات الإيمانية أن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال واسمحوا لي ان ارحب بتحيه كافه الاخوه الزملاء العاملين معنا في هذا البث المباشر في نقل شعائر صلاه المغرب لهذا اليوم من المسجد الحرام في مكه المكرمه من المكبريه عبد الله فيصل عابد من هندسه الصوت نواف الشريف المصورون غسان الكريدمي ومهند الغامدي ضبط الصوره رامي الزرين عبدالعزيز العمري مشرف الفتره سعيد الغامدي الاشراف الهندسي مهندس محمد الحارثي مشرف البث المباشر ابراهيم الصهيل ومن الاشراف العام صالح بن سليمان الأحمدي كان معكم في هذا النقل المباشر صوتا وصورة من الإخراج تركي بخاري وفيصل الشهراني وهذا محدثكم سامي حسن عمبر يستودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله قبل صلاة العشاء لهذا اليوم تحية لكم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 كلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصالة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة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 وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الوحوش حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحبرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة